إنسان مثلا نقل في وظيفته من بلد إلى آخر تجد يتكدر وكيف أذهب عن أصحاب الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرف ثم يقدر له في هذا البلد أن يكسب علما وصلاحا وتعليما وإرشادا لم يكن يكسبها من قبل أو يكتسب مالا وغنى لم يكن مهيئا له من قبل اذا الاخره بعيش فيما وقع لا من ادابنا قدره هو فلذلك يجب علينا ايها الاخوه يجب علينا ان ان نعتقد مقتضى قوله تعالى ان الله كان عليما حكيما وان الحكمه في كل ما قدره الله وكل ما شرعه الله وان تسير مع القدر حيث سار تجد تجد بالراحه في السفر تجد اطمئنانه والاستراحه التام تسلم على قدر ان شاء لكن كل معصيه لا لا ترضيها يقول وي القدر اربع مرات المرتبه الاولى العلم يعني مرتبه علم الله فنؤمن بان الله تعالى بكل شيء عليه عالم ما كان وما يكون وكيف يكون في علمه الازلي الابدي علمه الازلي يعني انه ليس بحادث ازلي الابدي يعني انه ناسب منقطع علم من سوى الله ايش ليس ابديا ولا ازليا لانه يعرض لانه يسبقه جهل ويلحقه نسيان كلنا اخرجنا الله من بطون امهاتنا ايش لا نعلم شي حتى الطفل ما يعرف امه الا بعد وقت لا نعلم شيئا ثم جعل الله لنا السمع والابصار والافقه فبالسمع وبالبصر ندرك المعلومات وبالافقه نعقلها طيب هل ننسى نعم نعم ينزل علينا النسيان لكن رب عز وجل علمه ازلي اي ليس بحادث ابدي اي ليس بزائل طيب نؤمن بان الله تعالى لكل شيء عليم في علمه الازلي الابدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يحقه النسيان بعد علم قال موسى عليه الصلاه والسلام حين ساله فرعون ما بال القرون الاولى يعني ما شانها اخبرني عنها قال له موسى انها عند من عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى هذا وحده يجب ان تعلم بان الله تعالى بكل شيء عليم عالم حتى بافعالك حتى افالك الله عنده المرتبه الثانيه الكتاب فنؤمن بان الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن الى يوم القيامه اللوح المحفوظ يعني المحفوظ عن الايدي المحفوظ عن التغيير كتاب لوح لا ينهى له احد لوح لا يتغير ما فيه هذا اللوح من خشب الله اكبر اشي طيب من حديد الله اكبر من ذهب الله اكبر من فضه من نور الله اكبر الله اكبر نوم بانه لوح محفوظ كتب الله فيه مقادير الخلق ما هو كائن لا متيامل كي اتتونى كيفيه الكتابه خلق الله وقال فقال له اكتب اكتب فقال القلم يا ربي ماذا اكتب سمع او لم يسمع سمع. اطاع او لم يطاع اطاع لكن الامر مجمل لم يبين فيه المكتوب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه يا كتب بامر الله ما هو كائن الى يوم القيامه انظر خضوع الكائنات لله وانت يا ابن ادم ما تقطع الا بشفر القلم كما نعلم انه جمال فقد اكثر ما هو كائن الى ما كان فكتب ما هو كائن الى يوم قيامه بعلم الله هذا وجب كل ما كان او او يكون في الدنيا او للانسان او لاي احد مكتوب في الدفتر المحفوظ قال قال في الحديث فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم قيامته نؤمن بهذا اذا علم ثاني كتاب ادري قال الله تعالى الا تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك اي المعلوم في كتاب هذا الكتاب والثانيه ويعلم هو قلت هي قوله ان ذلك على الله يسير يعني ان علم ذلك بل ان كتابه ذلك على الله يسير هل يحتاج الله عز وجل الى دوات والى مداد وما اش به ذلك لا كلمه واحده اكتب ما هو كامل وهل هذا صعب لا اجيوا يا جماعه ان ذلك على الله يسير اذا بارك الله فيك هذه الايه تضمنت الدليله للمرتبتين هما يعقين هذا مشكل طيب المرحله الثالثه طيب الم تعلم كلنا يعلم ان ان الاسهام هنا بالتقريع للتقريع مثل المنا شهرك صدرك الم يكن قطه من مني ونما هذا كثيره المرتبه الثالثه المشيئه مشيئه من مشيئه الله فنؤمن بان الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والارض ولا يكون شيء الا بمشيئته بقول المسلمين جميعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لن يكون كل مسلم يقولها كل مسلم يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لن يكون اذا فالكائنات كلها بمشيئه الله طيب فعل العبد بمشيئه الله بنشئه الله المطر بنشئه الله خلق الانسان بمشيئته فكل شيء بمشيئه الله سواء كان من افعاله التي لا يفعلها الا هو او من افعال العباد كل ذلك بمشيئه الله المرتبه الرابعه الخلق يعني ان الله خلق كل شيء فانؤمن بان الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض طيب خالق كل شيء كل شيء مخلوق لله الاخر الانسان مخلوق لله عمله مخلوق لله حتى حركته مخلوقه لله ولا الله خلق هذا اللي قال سوى لجميع نعم الاول كل حركه فهي خلق لله عز وجل كل سكون فهو خلق لله نعم خالق كل شيء العجب ان الجهميه استدلوا بالادله الكريمه على ان القران مخلوق وهذا الاستدلال باطل لان المخلوق منفصل باء عن الخالق اذ ان المخلوق يستلزم غيره اشياء خالق وخلق ومخلوق فالمخلوق اذا لا سمى صفات الخالق انسى كذلك ما الذي نسبته الخالق الخلق الخلق فهو باء منفصل عنه فهل الكلام فهل القران شيء باء منفصل يعني محسوس ينظر بالعين او هو كلام من صفات المتكلم الثانيه اذا كيف تقولون ان الله خالق القران لا يمكن ابدا بل القران وصفه لانه كلامه ووصف الانسان ليس من من مفعولاته طيب اعطيتك تمره اكلتها هل فعلك هو التمره لا التمره مأكولة والاكل غير المأكول والاكل غير المأكول نعم الثاني الثاني طيب وهل أنت الأكل أنت آكل ومضوك أكل والممضوع معكم إذن يجب أن الإنسان يفرر بين المخلول البائن وبين الفعل الذي هو أصفر فاع فالقرآن كلام الله والآية التي تدل عليه لأننا قال الله خالق كل شيء فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن فائنا ان القادر قال وهو على كل شيء وكيل اي حفيظ له مقاليد السماوات والارض المقاليد المفاتيح يعني ان مفاتيحها كلها بيد الله عز وجل وهذه المراتب الاربعه شامله لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد فكل ما يقوم به العباد من اقوال او افعال او تروك فهي معلومه لله مكتوبه ندى والله تعالى قد شاءها وخلقها كل ما يقوم به العباد من اقوال مثل التسبيح والتهليل التسبيح والتكبير والتهليل وقراءه القران او افعال الصلاه كالصلاه الركوع والسجود والقيام والقول او تروك كترك الزنا ترك الخمر ترك الربا وما اشبهها فإذا قال قائد هل الترك فعل؟ قلنا نعم لان الترك كف النفس عن الفعل فلكونه كفاً صار فعلاً فعلاً اذا هو مخلوق لله زوجاً ومخلوق لله ففعلك مخلوق وتركك مخلوق قال فهي معلومة في الله مكتوبة عنده والله تعالى قد شاءها وخلقها نحن والحمد لله نؤمن بذلك خلافا للذين قالوا ان افعال العبد يستقل بها العبد مشيئه وخلق ولا مشيئه لله في افعال العباد ولا خلق لله في العباد من هم هؤلاء القدريه القدريه الذين هم المعتزله يقولون بهذا والغريب ان القدريه اخوان الجهاميه واعداء الجحيم احيانا نكون اخوة اخوانك واحيانا نكون اعداء هم اخوان في باب الصفات في باب الصفات اخوان كلهم يقولون ان الله معطل عن الاثبات في باب القدر أعداء. ايش اعداء الجبريه يقولون هذا كله فعل الله الزاويه والعذ مالك فرق وانما تنسب الافعال اليه مجازا كما ان ينسب الاحراق الى النار فالنار لا تحرق بنفسها بمعنى انها لا تشاور احراق فذلك العدل يجعلون فعل العبد كاحراق النار تماما بدون اراده من العبد وها اول الجبريه وهم الجهميه وهم على طرفين نقيض مع القدر المتزله مع المتزله الجبريه مع المتزله المعتزله يقرون ا الانسان مستقل مستقل بعمله وربما نجي عليه ان شاء الله بعدين قال قال قد شاءها وخلقها الدليل لمن شاء منكم ان يستقيم فاضاف المشياء للعبد والفعل للعبد اين اضافه المشياء يا للعبد لمشاءه واين اضافه العبد للعبد الفعل للعبد ان يستقيم قال وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين لا يمكن ان نشاء الاستقامه او الانحراف عن دين الله الا بمشيئه الله عز وجل لو اراد الانسان ان يستقيم واراد الله تعالى ان يضل ماذا يكون؟ ارسا ما مراده الله ما استطيع ايه لا استطيع لو اراد ان يضل واراد الله تعالى ان يستقيم الاستقامت ولم يضل قالت هار وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين هذه الايه استدل بها الجبريه لانه قال اسام ما يشاء الا اذا شاء الله وهي بالحقيقه حجه عليه لان الجبريه ينكرون مشيئه العبد والایه تثبتها تثبت ذلك وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه هدانه وما يفترونه وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يعلم ما يريد وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون من قال من اطمن من, من الذي نقل الله عن هذا القول ابراهيم رحمه عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتعبدون ما تبحثون والله خلقكم وما تعملون فلا تصريح في أن الله خلق الإنسان وصريحة في أن الله خلق عمله هذا إذا جعلنا ما مصدرية طيب الآية خلقكم وما تعملون نقول خلقكم وخلق أعمالكم بناء على أي شيء على ان ما مصدريه اي خلقهم وعملهم وهي على كونها مصدريه واضح اننا خلق عمل العبد لكن في احتمال ان تكون ما اسم مفعول اي خلقكم وخالق الذي تعملونه اي خلق مفعولكم وقد قيل اذا جاء الاحتمال ها زال لا على الاستدلال مع الاحتمال لا الاستدلال فنقول حتى على القول بان ما مصدر بان ما اسم الوصول مصر... اي خلق الذي تعملون يدل على ان عمل عبد مخلوق لانه اذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من باب اولى في الوقت اذ ان المخلوق ناتج عن مخلوق يكون هذا دليلا على ان عمل العبد مخلوق من الوجهين وفيه رد على القدريه ونعم ولكن مع ذلك اي مع هذا الايمان بالمراتب الاربعه والمراتب الاربعه هي الاخ كما مررنا القدر الاربعه وهي نعم والثاني لا رتب رتب لا لا لا لا لا أخذ شيء حتى هذا برض ولا نريد أن تقص من أول شيء إلى أخر شيء ما رأيك لو طلبنا منك أن تقوم ولتوضى أو على الأقل تصل وجهك ممكن نعم طيب شنتين شطة من من يقولها مرتبه نعم العلم والكتابه والمشيئه والخلق نعم العلم والكتابه والمشيئه والخلق جمعت هذه المراتب الاربع في بيت علم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين وهذه الثانيه علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين وللمرة الثالثة وهو بيت واحد علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين من حفظه 1 2 3 4 5 6 7 8 انا لا اسمح للذي حفظه اولا ان يقول حفظته لا من الذي حفظه الاهل لا شيء اللهم <تصفيق> كما الحافظ المضرب صحيح اقرا علم الكتابه مشيئه مولى خطا صح صحيح اقرا وخلقه وهو ايجاد وتكوين طيب حابته اولا ان شاء الله اولا من اليوم حفظت قبل قبل ما احفظ حبت... يلا اقرا علم كتابه الله تعالى وخلقه خطا علم كتابه الله تعالى وخلقه وهو ايجاد وتكوين صح هو قال لكم حكيت واحد لكنه بي لك الاش مرطب قال ولكننا مع ذلك اين ايماننا بهذه المراحل الاربعه ولكن مع ذلك نؤمن نؤمن بان الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدره بهما يكون الفعل وانت الوقت نعم ها نعم عشان نقبلها كان اشبارك لما تكون اسكل علي على الاسباب وحتى على الذي حتى تحدث عليها الشرع والتسيم القدر لان سمى في اذا ذهب الى حاجه يحملها مثلا او يحصلها ثم تعثر هو يضلي عمل اسباب ومجاهد كطالب يدرس في مدرسه نقول لا داخل لانك خلاص القدر الله قدر, الله الله قدر عليك الارس او مثلا انسان خربت سياره ذهب الله قد عرف الوصول الحاصل نعم لكن المستقبل مال هذه ولهذا نحن لا نعلم ابدا ان الله قدر الشيء الا بعد بعد ان يقعد لكن اذا وقع ما نقول والله نحن استقللنا به نكون نازم ان الله شاءه من قبل شيخ هذا يحصل مع الانسان في مجريات اليوم احس احيانا اذهب الى طبيب نعم ثم ماجد الطبيب طج يروح يرجع ماجد الطبيب مش طيب ي... يعني يضل يحاول ان يقول ان الله قدر كان يضل يحاول يضل يحاول انه تسيم القدر ما في الاسباب من القدر ولهذا لما جاء عبد الله بن رواحه الى امير المؤمنين انا ابو عبيده عامر بن الجراح في مساله الطاعون واظنه معروفه لكن معروفه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه راح من المدينه الى الشام وفي اثناء الطريق جاءه الخبر بان الشام قد وقع فيه الطاعون والطاعون وباء معد مهلك فتوقف توقف واشاور الصحابه وجاء بهم افراد بالنور جاء بهم جميعا وشاورهم استقر الراي على ان يرجوا وان لا يلقوا بعدهم التهلكه فجاء ابو عبيده عامر بن جراح رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام امين هذه الامه أبو عبيدة عامل من صباح والذي قال عمر عند استشهاده لو كان أبو عبيدة حيا لجعته خليفة لأن الرسول قال إنه أمين هذه الأمة شاء إلى عمر قال لها أمير المؤمنين كيف نرفع أفرارا من قدر الله قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ففعل الأسباب من قدر الله وترك العمل من قدر الله وعدم تأثير الأسباب من قدر الله كل شيء من قدر الله ثم ضرب له مثلا قال رأيس لو كان لك إبن وكان هناك واد له شعبتان شعبة مخصبة طيبة أترعاها في المخصبة الطيبة أو في المجدبة قال في المخصبة قال ترعاها بقدر الله وبغير قدر الله قال بقدر الله قال نحن الآن نعدل عن الشيء عن هذه البلاد التي فيها الوباء الى بلاد سالمه ان شاء الله كيف نسلم الله هو اللي سيستعمل القدر المقصود انه اذا وقع ما تكره قل قدر الله ما شاء فعل قام تقرا الحديث المؤمن قوي وخيم واحفظان المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كلمه ولا تعجز هذه سلف لباب الذي قلت فكر الى الطبيب ولم ولم يجد لا تعجز ما دام في الأمر خيله افعل وإن أصابك الشيء يعني بعد فعل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر لهم شفا الأشياء المغدورة يا جماعة نبقى صحكم إذا كنت أجيب على سؤال لا حد يفكر بالسؤال الذي عنده لأن لا تضع للفائدة ربما تكون الفائدة في جواب السائل أكبر من الفائدة التي يلل أن يسأل عنها أقول أم أما الأمور الواقعة تارت أن تكون بمحاولتك أنت وتعجز عنها وتارت أن تكون من الله مباشرة كالمرض والحادث وما أشباده كلها يجب عليك أن تستسل لا الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح ولا الشيء الذي لسلف فيه قدره ولا حيلة ووقع عليك نعم السلام <تصفيق> عليكم بالنسبه للمذهب الاشاعره عشر دقائق هذا 10 اي الدرس نعم انا ساشرح لكم مذهب الاشاعره وهم في باب القدر لا لا ابدا ما ذهب الاشاعره في باب القدر يشبه مذهب الجبريه بل هو في الحقيقه مذهب لا يمكن يتصور الاسلام يقول الله خالق الفعل وفعل العبد كسب سبحان الله الاشاعره لكنوا متناقضون مثل ما تناقضوا في الكلام وهو اعظم منها قالوا ان الله يتكلم لكن كلامه في نفسه وما سمعه جبريل فهو مخلوق يعني الكسب هنا يشكل ما ما فهم مشكله من تفهم من تفهم يعني حتى هم يقولون ولا يفهمون ها. نعم ولهذه قضايا اشياء ما, ما لها اصل او ما لها معنى هي من جمله الكسب عند الاشاعره نعم نعم ومن أنكر عن المرقى والكتابة ممكن للمشيئة والخطة لكن لاحظوا أن المعتزلة متأخروهم هام قليلا هذا مكانك وراء ما تجي لا بأس إن شاء الله طار عنك النوم الآن يقول شيخ الإسلام يقول انه لا ت القدريه قديما كانوا منكرون العلم والكتاب ومنكروه اليوم قليل لكن زمان الشيخ حسام الدنيو صاروا ينكرون المشئه والقدر لكن يقولون ان الله عالم بذلك والحقيقه انهم اذا قالوا ان الله عالم بذلك فانهم خصومون ولهذا قال الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعدل وينق إن في انطرو كفوا وين اقروبه قسم وهذه كلمه حقيقه القدريه متاخرون يقولون ان الله عالم وكاتب لكن لا يشاء ولا يخلق تعرفتوا نقول كما قال الشعر هل تقولون بان الله عالم اذا قالوا نعم هل تقولون بان الله كتب كل شيء قالوا نعم هل تقول هل هل تقولون بان ذلك بمشيئته قال لا فهمت نقول أنتم على ان كنتم تعلمون فستمتم معدومتم اقررتم بان الله عالم بهذه الاشياء عالم بكل شيء شاء لكل شيء فهل وقع ما وقع من العبد على وفق علمه او على خلاف علمه ان قالوا على وفق علمه قلنا هذا الذي نريد فصنت وان قال على خلافه كفرت, كفرت يعني لازم من هذا ان الاشياء تقع على خلاف معلوم الله فيكون الله معنا في جاهل واضح نعم كثير من الاشياء ادخلها المتكلمون في العقائد وهي لا لا حاجه لها لا حاجه لها صاروا في اشياء كثيره منها ما ذكرت هل العرش اول او القلم اول نعم والصحيح ما ذكره منقي رحمه الله في النونية حيث قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديانه هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابي العلاء الهمداني والحق ان العرش قبل لانه قبل الكتابه كان ذا اكام وهذا هو الحق العرش اول مخلوقات التي نعلمها القلم ان اول ما خلق له القلم قال له اكتب المعنى ان الله من حين خلق امره بالكتابه لم يأخذ قلما دون ان يكتب ان يكتب ولكنه خلق القلم ثم امره بالكتاب عرفت نعم اي المشيئة نوعا مشيئة سابقة وهادي تابعة للعلة ومشيئة لاحقة مقابلة للفعل وهذه مقابلة للفاعل يعني قد شاء الله متعال ان يفعل الارض كذا وكذا في يوم بكذا وكذا في ساعه كذا وكذا في بلد كذا وكذا هذا شاءه من قبل وهو كان في علمها سوجل لكن ما شاءه الحادثه التي بها يكون الفعل هذه متاخره عن كتابه تهلو جروق طيب هم حنا باء بقى... الموعدينهم بعد نعم ايش هس الاقدار نعم تخص رفع الدرجات والتكفير السيئات والنعيم نعم اي انا اقدار المودي العف تكفر بها السيئات على كل حال لانها نوع من العقوبه نوع من العقوبه وقد قال الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فادنا كسبت ايديكم ما يخطونت فان يحتسب الانسان الاجر على الله وصبر اثيب ولهذا التواعب مقروم بالصبر عليه والتكفير بمجرد الاصرار فهمت الان اذا صبر واحتسب الاجر يرفعونه هناك بهان قرار شائعه نعم لم افهم على القبل بان ما في قول تعالى الله فمن تعملون على انهم صور ما معنى المعنى وخلق الذي تعملون يعني يعني هذه الاصنام هيقيم الحج علي بانها مخلوقه والمخلوق لا يمكن ان يكون معبود صحيح صحيح يعني مو مكانه وما يكون لو كان كيف كان يكون لكن انها تطول شوي لماذا لا لا تعارض اصلا لانه سان اذا علم والله من نيه اراده الخير وفقه له وفقه له والدليل قوله تعالى فلما زاغ ازاغ الله قلبه فاذا ازغله قلبه لم يرتض اش لا انت من الجانب الايسر طيب كان واضح في الله عبدالجير عمر القلم فكتب ما هو قائل إلى يوم القيامة وما نسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام من الإسرائيل للمعراج بلغ منذل حتى سمع فيه صريفة الأقلام فهل القلم كتب وانتهى من ذلك أشياء كتير؟ هي الكتابة اليومية كل يوم هو في شعر هذا الكتاب اليومية وأنت تعرف أسمك يا مدثل تعرف الان لو لك دولة صغيرة ما لها يوميات وله عموميات طيب كيف هذا الخلق في السماء والارض والمخلوقات ميه الادمي فقط ادمي وجن وسباء وحشرات سبحان الله يعني لا تستطيع احصاء الاجناس فضلا عن انواع فضلا عن الافراد يعني هذا هذا كتاب عموميه او مجمله يعني الله اعلم كتب ما هو كائن الى منطيق كتب ما هو كائن الى منطيق لكن ما في لوح محفوظ لا يتغير ما في اي من الملائكه او ما له اسباب معينه قد يتغير حقيقه نقول يدخل تحت قوله تعالى يمضي الله ما يشاء ويثبت ممكن ان الحسنات الصلاه والصلاه او كده اي اذا اطلق احدهما شمال الاخر واذا قيلنا جميعا وصار القضاء ما يقيمه الله تعالى في الازل والتقدير ما يقدره في الحاضر اذا رمضان فتحت ذو الكلام على الله خاصه اذا كان ضيق كبير الان في وسع اذا قطعت السبل اذا قطعت السبل بالكليه فليس فليسلك اقرب الطرق ولا يدع الله الدعاء الذي يعتمد على الدعاء وحده بدون فعل الاسباب هذا اذا قطعت الاسباب والله تعالى قد يوصل بما شاء عن طريق الملائكه او غيره لكن ما دام العبد يمكنه أن يقع الأسلاف فهو مهور بها نعم عندنا الفرائض وكل ما تنجل ما تكون فرائض فالجميل على أن سهل الحق في السيارة من فرائض قوله تعالى تفسي حقك قوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله يعلنان بشأن اكمل واجازه بالمراد بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر المالك رحمه الله الايمان بالقدر ومراتبه وهي اربع الاول, الأول الاولى ذات الجبر لا احمد الاولى والثانيه لا الكتاب والثالثة المشيئة والرابعة الخرق وذكرنا جليل كل واحد ونحن بدأنا بالعلم لأنه هو السابق فإن الله لم يزل ولا يزال علمها ثم بالكتابة لأنها بعدها ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك ولكن لا حد لا حد ان المشيئه فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق مشيئه الله للاشياء فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق الشيء السابق هو ان الله عز وجل بعلمه القديم شاء كل ما اراد ان يفعله هنا اصل لكن المشيئه المقارنه هي مرادنا هنا متى تكون المشيئه المقارنه في حدوث انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون تكون عند الفعل هذا المشيئة المقاربة وبعد المشيئة يكون الخلق ولهذا يجب على الظالب إذا أراد أن يذكر لمراتب أن يذكرها منتبة وقد ذكرت في بيت أنشت تكموها بالأمس ما شاء الله وقليل نعم احسنت علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين طيب لما ذكرنا هذا قد يفهم الانسان من ذلك ما فهمته الجهميه من ان الانسان مجبر على عمله موافقه للقدر المكتوب فنقول ونؤمن ونؤمن ولكننا مع ذلك نؤمن مع ذلك اي مع ايمان مع اثباتنا للمراتب الاربع نؤمن بان الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدره اختيارا وقدره بهما يكون الفعل اختيار وقدره بهما البلسهبيه بهما يكون الفعل فلولا اختيار العبد للشيء ما حصلت ولولا قدرته ما حصلت ارايت لو انك تريد ان تكتب رساله هل تكتبها بالاراده لا متى اردت كتبتها لو كنت لا تستطيع الكتابه اما الجهلك بها او عجزك عنها هل هل تكتب لا تكتب اذا فعل كل انسان مقروون بارادته وقدره باراده وقدره لولا الاراده لنفعل ولولا القدره لم يقع منه الفعل ولهذا قال والدليل على ان فعل العبد باختياره وقدرته امور الاول قوله تعالى ذات فات حرثكم الناشف نساق الحرث لكم فات حرثكم الناشف ايه هو هذا فعل ولا ولا غير فعل شئتهم فعل كذا لا اراده ومشيئه فاثبت للعبد فعلا واثبت له مشيئه والمعنى ايته للنساء في قبولهن من اي جهه شئته وقوله لو اراد الخروج لاعد له عده اراد الخروج لاعد عندنا اراده وعندنا اعجال فالاراده هي المشيئه والاعداد والفعل ولهذا قال فاثبت للعبد فاثبت للعبد اتيانا بمشيئته في اي الايتين الاولى وايجادا بارادته ها في قوله ولو اراد الخروج داعد له ابدا لا اعد له رد والايات بهذا كثيره والعقل والحس يوافق ذلك او لا يوافق ذلك كل الناس تعرفون ان فعل افعالهم بارادتهم وقدرتهم هذا وجه هذا دليل من من, من الاخر الثاني توجيه الامر والنهي الى العقل توجيه الامر والنهي الى العقل اقيموا الصلاه لا تقربوا موجه لمن للعبد ولو لم يكن له اختيار وقدره لكان توجيه ذلك اليه من التكليف بما لا يطاق وهو امر كفاه حكم الله تعالى ورحمته وخبر الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا الا وسع لو وجه الامر لما إلى, الى من لا ارادته له كان هذا تكليفا بما لا يطاق ولو وجه الامر لمن يعجز عنه لكان تكليفاً بما لا يطاق وهذا يقول تابعه حكمه الله تعالى لان الله احكم من ان يأمر العبد بما لا يمكن ان يفعله اذ ان امر العبد بما لا يمكن ان يفعله يعتبر ايش سفها سفها لو وجهت الى امراه عجوز ضعيفه البدن وكيف الله احمل الصندوق وعاء الدراهم الثقيل يسمونه الصندوق ايش؟ اسم الصندوق ايش؟ التجوري رجل اسمه ابراهيم تقول انا سابها تقول الله احمل احمل الصندوق التجوري وش وعد هذه؟ حكمة ولا سفه؟ سفه لا شك فلولا ان الانسان يعمل باختياره وارادته لكان توجيه الامر اليه سفه تام الحكم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 لولا لو لم يكن للعبد اراده واختيار لكان توجيه الامر اليه ايش تكليفا بما لا يطاق وهو امر ايضا تابعه الحكمه اذ ان امر من لا يستطيع ان يفعل صفر اليس كذلك طيب انت الان لو لو قلت امراه عجوز كبيره السن احملي الصندوق الثقيل قال ناس ايش هذا جنون هذا جنون نعم ولو قتل واحد في السوق يمشي يلا يمشي شوف الكتيبه الفلانيه مره ما يفعلوا كذا وكذا قاله عامي مثله ايش يقول هذا انتوا فاهمين هالكلام ها هذا انسان في السوق واجه انسان في السوق شاف الكتيبه الكتيبه الفلانيه يلا مرها انت ذاهب للجهه الثانيه وش يقول هذا سفر هذا سفل لان هذا لا يمكن فحيث ان الله تابعه ان يكلف من لا يستطيع ان يريد ولا يفعل تابعه كما روى ابن كذلك رحمته ارحم الراحمين لا يمكن ان يلزم عباده بما بما ليس باستطاعته يابه ايضا صبره الصاج في قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا وجه جيد واضح لو كان الناس لسلامه راضي ولا اختيار لكان العمر كما سمعت هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبري وهو رد واضح ثانياً يقوى ثالثاً مد المحسن على إحسانه وذنب المسيح على إحساءته وإثابة كل منهما بما يستحر هذا مما يدل على أن فال العبد بإرادة واختياره لو كان بغير إرادة ولا اختياره هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثنع على المحسن تقول لا لأني تعرفون أن أريد أن تقول لا أو عن اقتناء أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة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 إثنان وخمسمائة وألف